وصحابته المباركين المنتجبين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الاخوه المسلمون الأفاضل ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون أَلَمَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا يضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان متقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهاؤنا الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه أفأنتب له كرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصر آمين اللهم آمين إخواني في الله وأخواتي يقال الإنسان ما يأكل ولا أدري ما نصيب هذه المقولة من الصواب والظاهر أن نصيبها مبخوس جدا لكن الصحيح بالإزاء هو ان يقال الإنسان ما يعتقد الإنسان ما يعتقد الإنسان ما يفكر الذي يملي على الإنسان سلوكه وتصرفاته هو اعتقاده، هو نظرته للأمور، تصوره للأشياء، فلسفته في الحياة، العقيدة كما نقول، العقيدة بشكل عام أيها الإخوة، سواء كانت عقيدة دينية أم عقيدة لا دينية، نظرته الكونية، رؤيته الكونية هي التي تملي عليه تصرفه، وهذا المفروض أن يكون صحيحا. بلا مريا لا يمترى فيه لا يشك فيه لا يمترى فيه ولا يشك فيه فإذا كان هذا صحيحا وهو صحيح أيها الإخوة فما سر التناقض والتشاكس العجيب الذي نراه في حياتنا كمسلمين وهو تناقض ليس خاصا بمسلمي العصر هذا التناقض يمكن أن نقيم عليه الأدلة وأن نضرب له الأمثال من حياة المسلمين تقريبا عبر الأعصار عبر الأعصار حتى في حياة أئمتهم وعلمائهم وكبرائهم تناقضات محيرة أيها الإخوة في حياة العوام اليوم تراه يصلي بل يحافظ على الصلوات ربما في الجماعات أيها الإخوة إلا أنهم متساهلون جدا في قرض أديم الناس وهذكي أعراضهم بالكلام وبالافتئات وبالبهت والأفائك متساهل جدا وقد يكون عالما دينيا وبالإحية طويلة أيها الإخوة وبمظهر وقور كما يقال إلا أنه متساهل في الكذب والافتئات والبهت والأزعومات شيء عجيب كيف كيف أيضا قد يكون مسلما مصليا أيها الإخوة وحج بيت الله وهو حريص الحرص كله على أن يعدد العمر العمرات وربما الحجات إلا أنه يواقع الكبائر يزني عجيب يصلي أصطلوات في جماعات ويزني يزني ويتساهل وهو على ذلك سنين من سنين أو يأتي أبوابا من الفواحش الأخرى أيها الإخوة عجيب لا أريد أن أطول بذكر أشياء معروفة للجميع أيها الإخوة يغتاب الناس في بيت الله <تصفيق> بعد الصلة بعد الجمعة أيها الإخوة بعد الجمعة وقد وقد تكون الخطبة عن التقوى والورع فإذا منصرف الناس قليلاً ومنصرف الإمام بدأت الأحاديث والتفكه بغيبه الناس بغيبه اخواني ربما بغيبه من صلى معه وإلى جانبه قبل قيل وَأَيْنْ؟ وفي بيت الله وهذا وهو تقي عند نفسه تقي وربما يفتعل البكاء أحياناً عند سمع خطبة أو تلاوة من التلاوات الرائقة أيها الاخوه تناخض أيها الإخوة ليس من السهل أن نتهم أنثال هؤلاء بالنفاق هذا حل سهل أن نقول نفاق أيها الأخوة دقيقا على أنه سهل جدا نفاق بلا شك من ناحية نظرية يجامع النفاق تماما هو هذا حد النفاق أن تقول ولا تعمل كما قال حديث فتتكلم بالإسلام وبالصلاح ولا تعمل هذا هو النفاق لكن هل لأن هؤلاء فعلا منافقون حقيقيون هم أرادوا أن يكونوا منافقين هل هم واعون بنفاقهم لا ندري سوف نحلل اليوم المشكلة هناك أيها الأخوة تشاكس وتناقض في بنيتنا العقديه فيما نتعلمه في الدين الذي نفهم هناك تناقض حقيقي ضارب في الجذور يا إخواني في الجذور وسوف نحاول البرهن على ذلك بعون الله وحوله تعالى وجل وعز لو عدنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وينبغي العود إليه ابدا من أراد أيها الإخوة أن يؤسس لفهم سليم وتصور دقيق يرض الله تبارك وتعالى عليه أن يبدأ من الكتاب، وعليه دائما أن يعيد تقييم كل شيء بالقياس الكتاب، حتى ما يأتي من السنة محمدية، وقال حديث، وخرجه فلان، وصححه فلان، عد به الكتاب، إذا كان يناقض أصول الكتاب ولم ترى للعلماء تأويلا أيها الإخوة سائغا وقريبا معقولا قرانيا بصدد هذا الأصل أرده. قاعد هكذا رده هذه الأحاديث التي تتشاكس مع القرآن ومع عصوله كأحاديث الأطراف أيها اليهو كأحاديث الأطراف التي يتشبث بها المعتزلة والخوارج من طرف والمرجئة وأشباهه من طرف آخر وهكذا حديث الأطراف ها. هذه لا بد إما أن تؤول بتأويل سائغ قريب وإما أن ترد يعني إما أن ترد إلى تأول وإما أن ترد أصلا ولا يعنينا بعد ذلك لان هذا هو دين عقيده كتاب الله تبارك وتعالى ان عدنا, عل... عدنا اليه ايها الاخوه خرجنا ورجعنا وعدنا بخير تصور على انه واضح جدا وبسيط ودقيق وعادل تعرضه على يهودي على مسيحي على مجوسي على زنديق على لا ديني يقول لك ان سلمت ان سلمت انا باصولك التي هي قبل هذا فانا اسلم ان هذه النظريه صحيحه تماما وهي عادله كما تلون عليكم قبيل قليل ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزروا وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى عدل عدل سينطق القلب واللسان والحال والمقال عدل هذا هو العدل في نهايه المطاف انت ستكافا وستعاقب بما جنت يداك على اننا لا نابى ايها الاخوه فضل الله بل نرجوه لا اله الا هو لا نأبى فضل الله ولا شفاعة الشافعين الثابتة في النصوص على أنها شفاعة لمن ارتضى انتبهوا على أنها شفاعة لمن ارتضى يحدثون عن رحمة الله ورحمة الله الواسعة نعم واسعة وهل أوسع من رحمة الله من عين رحمة الله خارج الدنيا والآخرة ولكن الرحمن الرحيم الذي لا يجوز لأحد أن يتألى عليه ولا أن يفتري عليه فيحكم نفسه في رحمته يقسمها كما شاء هو لمن حرمه الله منها لا يجوز هذا هذا كذب على الله وهو عظيم جدا ولذلك لما سئل في الحقيقة السائل هو سليماء بن عبد الملك وسأل أبا حازم الأعرج رضوان الله عليه بعد أن خوفه وقطع نياط قلبه بوعظه قال يا أبا حازم فأين رحمة الله قال قريب من المحسنين ان رحمه الله قريب من المحسنين ليس من المجرمين لما خلق الله النار إذن؟ لما خلق الله النار إذن؟ هناك النار وهناك الجنه هناك من رضي الله عنهم ورضوا عنه وهناك ورضو من لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون علينا الا نكذب على الله وعلى كتابه كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس عجيب حتى قال محمد حتى اولاد محمد حتى بنات محمد صلوات الله عليهم اجمعين نعم وهذا علمناه ونحن في الصغر ايها الاخوه يا فاطمه بنت محمد اليس كذلك اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا طب دم فاطمه عليه السلام الزهراء البتول وهي من هي وضعه محمد نصدق هذا في حقها فمن اين اتينا ان من ليس يقاس اصلا باهل البيت أه؟ فضل ان يقاس بفاطمه بضعه محمد أيها الاخوه وهي من درر جواهر اهل البيت ايها الاخوه اه عقيله اهل البيت من اين لنا انه مغفور له وان وان وان وان, وإن ونقطع على غيبه انه في الجنه ولا يجوز ان يمس من أين هذا الكذب من اين اتينا به احب ان افهم ايها الاخوه هذا الذي طرقنا به طريقا الى العنف الذي نجده في المسلمين عنف مخيف جدا جدا ايها الاخوه متساهل في سفك الدماء سهل جدا على مفتي على عالم طويل بعلم متعلم مدعي المشيخ متمشيخ ان يعطيك فتوى اجماليه بل فتوى في العموم وبالاطلاق بالقتل والذبح لماذا لانه يعطي فتوى بالتكفير كفار دمهم حلال كفار دمهم حلال عجيب ما هذا التساهل اين الورع ايها الاخوه في هذه المسائل هو الورع ليس الورع وانما لزوم حد الله تبارك وتعالى من اخطر الامور من اين من امثال هذه الافكار لاننا علمنا ان فلانا تسبب في سفك دماء الوف عشرات الالوف ورضي الله عنه وارضاه ينبغي ان ترضى عليه عجيب كيف كيف يجتمعان في عقل واحد وفي قلب واحد فعل كذا وكذا وكذا ومع ذلك نترضى عليه ألم نعلم أيضاً وألم نروع ما في الصحاح في البخاري وغيره أن النبي أخبر عن رجل من أصحابه تشتعل عليه شملته ناراً في جهنم صحابي مقرب جداً من رسول الله كان مولى لرسول الله وغالبه لا طلب حرش ولا طلب كرسي سرق شملة مثل هذا كذا شيء قريب من هذا سرق شملة أخذها في الحقيقة ما سرقها يعني له شبهة فيها لماذا؟ لأنه كان مع المجاهدين مع رسول الله هناك شبهة لكن النبي لا لا يقيم وزنا لهذه الشبهة لا مدخلية للاجتهاد هنا تقول لي اجتهد فأخطأ انتبهوا هذا فتح الله علي به الآن والله وانا على المنبر لا تقول لي اجتهد فأخطأ واجتهاده سائر وفي الحقيقة هناك شبهة سائغية الاجتهاد لماذا؟ لأنه أولا أخذ من مال عام وهذه شبه عند الفقهاء يدرؤون بها الحد الذي يسرق من بيت مال المسلمين لا تقطع يده صحيح؟ لماذا؟ لأنه يأخذ من ماء العام يعني وين الشبهة هنا؟ وين موطن إيه الشبهة؟ موضع الشبهة لأنه أخذ من مال العام له فيه نصيب قد يكون سرق مئة دينار وله نصيب واحد على ألف من الدينار هناك شبهة قالك فلا تقطع يده إدراء الحدود ما استطعتم بالشبهات هذه شبهة أقوى هذا ليس المال الع... ليس مال إيه بيت المال هذا فقط غنائم حرب واحدة في خيبر صحيح؟ غنائم محدودة محصورة وهو من المجاهدين وسيخرج له بالقطع ما هو أكثر من شملة لكنه اندلعت نفسه نفس لم تكن عفيفة نفس مستشرفة اندلعت فأخذها قبل أن تصيبها المقاسم الشملة التي غلها من الغنائم قبل أن تصيبها المقاسم يقسم رسول الله في صحيح البخاري أنها تشتعل عليه نار في جهنم يا رسول الله صلوات ربي عليه واله وتسليماته وتبريكاته أليس هناك موضع للاجتهاد هنا؟ قال لا أقول لكم في جهنم تقول لي مجتهد؟ اجتهد فأخطأ؟ يعني ما في مسوغيه للاجتهاد في دماء المسلمين سبعين ألفا أو أكثر ويأخذ السلطان ويفسد في الأرض؟ قال لك لا في مسائغية هنا عند علماء هكذا علمونا قبل أيام استمعت إلى ناصبي من الكويت الحبيبة حفظ الله شعب الكويت ناصبي من مبغضي أهل البيت يدعي أنه من أهل السنة والجماعة برئت منك السنة وبرئنا منك وبرئت منك الجماعة يرد علي أيها الإخوة يقول شيء غريب أنا لا أحب أن أذكر أسماء لست منهم لا أحب أن شخصيه شخصية لكن انظروا إلى النصب ثم يتساءل بعض احبابنا ومتابعينا يأخذ اللون على النصب في أهل السنة أين النصب؟ هذا نصب كبير وأنتم تزعمون أنه من علماء أهل السنة وهو رأس في النصب والبغض لأهل بيت رسول الله يصرح به من غير استحياء ولا جمجمة يقول لو جاء ناصبي أنت من رؤوس النواصب يا رجل أيها التائه أيها التائه أنت من رؤوس النواصب إن كنت لا تدري فادري الآن أنا أقف على نصبك يقول لو جاء ناصبي أو خارجي فعكس القضية عكس الآية وقال علي ابن أبي طالب أيضا سفك دماء سبعين ألفاً تسبب في سفك في سفك في سفك دماء سبعين ألفاً من أجل أن يحصل على الخلافة وأن يتمسك بالكرسي. قلت له والله الذي لا إله إلا هو وأنا على منبر رسول الله كلما نطقتم ظهر عواركم أكثر والله الذي لا إله إلا هو كلما فهتم بان أنكم تائهون وحمقى لا أقول أكثر من ذلك وهم في الحقيقة أسوأ من هذا حماقه ما بعدها حماقه يا رجل. يا رجل افا نجعل المسلمين كالمجرمين علي بن ابي طالب عليه السلام لا يحتاج امثالك من النواصب لكي يربعوا به في الخلافه ولكي يقولوا انه كان الخليفه والامام الحق والعدل الذي بايعت له الامه وبايع له المهاجرون والانصار يا رجل يا تائه قبل ان يحصل قتال اصلا وقبل ان يكون نزاع عليه الخليفه فرق بين الخليفه الحق الذي ينبغي أن يقاتل من بغى عليك معاويتك كطاغيتك فرق كبير وبين رجل بغى على الإمام الحق يا أخي ألا تقرأ كتاب الله والله ما عادوا يفهمون كتاب الله لأن حقدهم على آل بيت رسول الله لأن حقدهم على علي عليه السلام أنا نفسي مستغرب يا إخواني لا أستطيع أن أفهم لماذا والله لا أستطيع أن أفهم لماذا لكن أنا قلت قبل اليوم في خطبة الانحراف عن رسول الله عدم المحبة الصادقة للرسول توجب مباشرة بغضه أهل بيته خذوا هذا عني هذا مؤكد ويقيني كل من أبغض آل محمد لا يمكن أقسم بالله أن يكون محبا صادقا لمحمد طب أنا سأعطيكم شيئا واعاني الله وأعانكم على هذه الصدمات التي أصدمكم بها وإني لم أتألم. لكن الأمر يبدو أنه ليس بيدي على كل حال هناك رجل من علماءنا. خالد ابن سلمة ابن العار المخزومي الكوفي أصله قرشي مخزومي ثم صار في الكوفة وعجب أن يكون كوفيا وناصبيا كان مبغضا لأهل البيت ولعلي عليه السلام أخرج له هذا الرجل أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد لأكون دقيقا البخاري في الأدب ومسلم في الصحيح والأربعة في السنن ويدعى الفأفاء عودوا إليه. يدعى ألفقف. اقرأوا ترجمته في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني نور الله ضريحه ختم ترجمته بقوله طبعا ذكر أنه كان ناصبيا مبغضا لعلي وهذا عجب كما قال الذهبي أن تكون كوفيا وتكون ناصبيا الذهبي قال لا نكاد نجد كوفيا إلا وهو هي الشيع إلا وهو يتشيع الشيع يكون كوفيا ونصبيا مش مفهوم لكن اللي غلبت الشقاة عليه هذا أحد أئمة أحد الرواة له أحاديث وهو راوي حديث كان رسول الله ذاكر لله على كل أحواله أو أنحائه الذي أخرجه مسلم وذكر في صحيح البخاري عرضا دون أن يذكر إسناد وعلى كل حال هذا الرجل يقول ابن عائشة يقول وكان يروي أو ينشد آل مروان الشعر الذي هجى به رسول الله سمعتم أعيدها هذا الراوي هذا الشيخ هذا اللعنة كان يروي لآل مروان لكي تعرفوا من هم آل مروان هذا يقول الحافظ ابن حجر الشعر الذي هجي به رسول الله يحبون هذا يحبون الشعر الذي سب به محمد صلى الله عليه وسلم ينشد في قصورهم في قصور اميه هذا لم يقوله شيعي ولا رافضي ولا زيدي ولا معتزلي ولا خارجي ابن حجر في تهذيب التهذيب عودوا إليه في ترجمة الفأفاء خالد ابن سلمة ابن العاص ابن ابن المخزومي لذلك كان مبغضا لعلي طبيعي مفهوم جدا أن تبغض عليا أبو بكر ابن العربي والأفتح الآن ليس الصوفي ابن العربي المالكي صاحب العواصم القواصم وهذه استطرادات فسامحون لكن فيها فوائد إن شاء الله وعوائد هذا الرجل بعض الناس يقول لا نحن قبل أن نحكم قبل أن نتكلم لابد أن نعود إلى ابن العربي خطة منهجية غير صحيحة تعود إلى ابن العربي تعود إلى أحد النواصب مبغضية المحمد سأحدثكم بشيئين يسيرين عن ابن العربي على أنه إن شاء الله تعالى إن فسح الله في المدة سأعقد محاضرة مطولة توزع ربما في عشر أو خمس عشر حلقة نحاسب بها الرجل ونناقشه الحساب عن كتاب العواصم الذي أسميته القواصم والقواصم هو القواصم والقواصم وليس العواصم من القواصم هذا الرجل الناصبي مبغض لأي النبي اسمعوا العجب يا إخواني حين تكلم عن شهادة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام والرضوان وأخذ الله شانئه كما قال المناوي يعرض ابن العربي بل يصرح قال أخذ الله شانئه تعرفون ماذا قال؟ انتهى باجتهاده وعقله الفقه العملاق إلى أن قتل الحسين كان بحق قتل بفتوى رسول الله النبي هو الذي قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم فضر يبوعون وقاهوا كائنا من كان يا ابن العربي أنا هنا بعد ألف سنة اناقشك وكأن يعلمين بالرسول الله تضحك على من بهذا الكلام السفل هذا كلام السفل فسل كلام فسل ساقط لا معنى له اصلا يقول انظروا إلى عدنان إبراهيم يسب العلماء لا لا لا لا حتى لو سببتهم لي أجر إن شاء الله هذا يسب ال بيت النبي هذا يقول قتله بحق حتى كثف العلماء كلامه الفسل هذا الرديء الساقط بقولهم وقال ابن العربي الحسين قتل بسيف جده يعني مش بسيوف النواصب مش بسيوف الملاعين مش بسيف خولي وبسيف ايه شمر وبسيف عبيد الله وبسيف يزيد بن معاويه لا كما يخرون يضحكون عليكم الشيعة هم الذين قتلوا الحسين الشيعة شيعته خذلوه ويعرفون هذا وكفروا عن هذا بفضل الله ثاروا ثورات وأسقطوا دولا وأقاموا دولا ومن الدول التي أسقطوها الدولة الملعونة دولة بني اميه أسقطوها بدم الحسين لكن من الذي ذبحه بالله عليكم النواصب يا أخي لا تقول لي شيعة وذبحوه وبأمري من ذبحوه بامر يزيد قالك لا لم يدري إذا كان لا يدري ولم يرضى لماذا تسير إليه الرؤوس لماذا تسير إليه بنات رسول الله سبايا في حر الصحراء أي من وأسابيع لماذا لماذا يمكت في في ثنيتي الحسين عليه السلام لماذا هذا الاذلال ما سر هذا الحقد يا اخواني لماذا لم يدفن هؤلاء الشهداء في اماكن منتهى كل شيء ويعاد بهؤلاء الكرائم من ال محمد الى مدينه جدهن الامور واضحه كما اقول دائما ان لله وانه راجعون يقول قتلني بسيف جدي اقول له يا ابن العربي يا ابا بكر من على فكرة بعض المالكيه بعض علماء اه بلده أفتوا بأنه لا يجوز أن يقبر في مقابر المسلمين وطالبوا بأن يقبر أبو بكر ابن العربي في مقابر اليهود بسبب هذه الفتوى حتى تفهموا واليوم يطبع كتابه القواصم هذا القواصم والقواصم ويقال لك عد إليه مرجعية أيها الإخوة مرجعية لا تتعدى في فهم الحقائق في التضليل والضحك على المسلمين والكذب أيها الإخوة على كل الحقائق إلا ما رحم ربي نقوله يا ابن العربي وهل كانت بيعت يزيد الخليع المتهتك أصلاً شرعية؟ هل بايعه الناس عن طواعية؟ هل بايعه عن رضا؟ ما علينا إلا أن نقرأ صحائف يسيرة من التاريخ حتى نعلم كيف أخذت البيع على يزيد اللعين فهذه وبعدين إذا خطأت الحسين تستطيع أن تخطأ ألوف الصحابة والتابعين في المدينة المنورة الذين قاموا على يزيد بعد سنتين فقط يقول الذهب قاموا لله جهاد في سبيل الله ماذا تفعل؟ وهل تستطيع ان تبرر حرقه لاستار الكعبة أيضا؟ ماذا تفعل يا رجل؟ ماذا تفعل يا ابن العربي؟ شيء لا يصدق كأن يزيد أبو بكر أو عمر بيع شرعية 100% يعني وحسين خرج عليه فيقتل بسيف جده انتبهوا هذا الرجل نفسه واحفظوا هذا عني أبو بكر ابن العربي يمكن أن تعودوا إلى مصدر نقلي في فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام المناوي عند حديث أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان يلبس برده الأحمر في الجمعة والعيدين عودوا إلى هذا حتى تفهم من أين آت بالنقول وذكر ابن العربي أيها الإخوة ذكر عفوا المناوي أن من غرائب وتهورات أبي بكر ابن العربي أنه أفتى بقتل رجل عاب لبس الأحمر واضح أنه ليس من العلماء لو كان عالما وفقيهاً لوقف لو على الأقل على هذا الحديث ولا ان أن النبي كان يلبس الأحمر لكنه إنسان عامي واضح لم يقم العلماء إنسان عامي يفتى في مثله أفتى قال يعني أنا لا استحب لبس الأحمر يبدو أنه مثلا ربما قال للصبيان أو للنساء مسألة عرفية فأفتى أبو بكر ابن العربي بقتله قال لانه عاب لبسه لبسها رسول الله ما اهون الدماء عليكم وكيف لا تهون وانتم الذين سوغتم سفك دم الحسين عليه السلام خلاص انتبهوا هذه العقلية هذه الطريقة في التفكير أنا أقول لكم لا تبقي ضمان بعد ذلك لعصم الدم أي إنسان محترم أي الدم انتهى الحسين يقتل وبسيف جدي من أنت؟ يقول المناوي وقتل الرجل انتبهوا وقتل الرجل قتل رجل يقول أنا لا أرى يعني إيه؟ أنه مستحب اللباس الأحمر هذا اللباس كذا وكذا لو كان الذي افتى او الذي عاب ايها الاخوه لبسه الاحمر او لبس الاحمر لو كان عالما لما قتلنا شرعا وباجماع الفقهاء تعرفون لماذا لانه لا يؤخذ باللازم لا يؤخذ باللوازم لا نكفر باللوازم لا نقتل باللوازم ما معنى اللوازم اللوازم ان تقول قولا يتفرع منه وينبني عليه ويلزم منه قول اخر قبيح لا ناخذك بلازم قولك الا ان تقر بهذا اللازم وتعلم انه مكفر يعني مثلا في هذه الحاله لو افتى هذا الرجل وكان من اهل العلم وقال انا اعلم واعرف هذا الحديث نقول له صح عندك الحديث ان النبي كان يلبس الاحمر يقول صح عندي وثبت عندي انه كان يلبس فنقول له اذن يلزم من قولك انك تعيب ما استحسنه رسول الله ما استحسنه هو اتاه يقول نعم افعل هذا نقول له كفرت الان خلاص الان كفرت الرجل يصرح بكفره وبقلة أدبه يقول لا أقيم وزنا للمصطفى آه هذا كافر لكن مش إنسان يا حرام لا عارف الحديث ولا يلتزم اللازم ولا له دراية يفتى بقتله يقول المناوي وليس هذا بأول عجرفة هذا المفتي قال قُتِلَ بفتواه وسيخاصمه هذا القتيل عند الله غدا وسيبوء بالخزي من اعتدى وليس هذا بأول عجرفه لابي بكر ابن العربي يقول المناوي له عجرفات كثيرة مثل هذه وادعى بعد ذلك أنه لأنه أقام العدل وصار في الناس بما يرضي الله كبس الناس قال الشطار طبعا العصابات لا يبدو أن هناك من ظلم يا حبيبي يا ابن العربي في قضائك بمثل هذه العجرفات فكبسوا بيته قال فخرجت هذا في عواصمه وجلست على السطح على سطح البيت ولولا يعني إيه؟ لولا فضل الله أو لولا لطفه لكنت قتيلة دارك عثمان رضي الله عن عثمان ما العجرة في هذه؟ انظروا كم يتسهلون في الدماء حتى تفهموا الأصول الجذور من أين يأتي هذه هذه الجرأة على الدماء ونعود إلى ناصبي الكويت حفظ الله الكويت وشعبها الرجل يقول يقول ولو أن ناصبيا أو خارجيا قال علي بن أبي طالب قتل أو تسبب في قتل سبعين ألفا من أجل أن ينال خلافة وأن يتمسك كما قال المنصب أو بالكرسي يشكت قليلاً هذا الناصبي أه هو يقول لما كان بعيداً انتبهوا ضعوا تحتها مليون خط أحمر لما كان بعيداً ما معنى لما كان بعيداً؟ يعني كلامه سائغ منطقي سائغ منطقي أيها الناصبي المعثر أيها التائه الضال المضل تضل المسلمين أيها التائه تجعل إمام الحق رحمة الله على إمام أحمد بن حنبل وليس من شعته البيت على كل حال سئلاء عَمَّا لم يُرَبِّع بعلي في الخلافة علي هو الخليفة الرابع قولاً واحداً قال هو أضلُّ من حمار أهله من لم يُرَبِّع بعلي يقول الخليفة الرشد الرابع هو علي فهو أضلُّ من حمار أهله صاحبنا يرى أن قول الخوارج والنواصب قولٌ غير بعيد من الحق يقول لما كان بعيداً قول شبيه بالحق قول قريب سائغ منطقي مبرر أن عليًا احتقى باء أيها الإخوة ها؟ احتقب جرما عظيما أيها الاخوه وعصب بجبينه دماء سبعين الفا لأنه كان إيه؟ يبغي الكرسي يريد الرياسة حسبنا الله ونعم الوكيل لم يقرأ هذا النصبي التائه أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم لم يقرأ هذا التائه أن النبي أقسم أنه لا يحب أحد قوما ولا يتولهم إلا حشره الله معهم ستحشر مع هؤلاء أنت ستحشر مع معاوية ومع يزيد ومع ابن العربي ومع النواسبى ونساء الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكون محشرنا مع علي وآل بيت المصطفى يتقدمهم المصطفى الأعظم هذا وهذا إن شاء الله ما سيحدث بفضل الله ومنه شيء غريب طريقة غريبة حجيبة في التفكير نعود أيها الإخوة القرآن إذا واضح جدا وبين أيها الإخوة ما تفعله ستجزى به يوم القيامه ان خيرا فخير وان شرا فشر الامور واضحه وان ليس للانسان الا ما سعى كل نفس بما كسبت رهينه يا فاطمه يا عباس يا فلان هذا نصدقه لكن في حق غير اهل البيت لا يصدق لا ليس لك ان تقول هذا لهم ان يفعلوا ما شاءوا ونقطع على انهم من اهل الجنه اي اعتقاد هذا طيب هذا أيها الإخوة كان في حقبة تاريخية معينة كيف تلوثت عقيدتنا نحن عبر القرون ما الذي حصل إذا كان القرآن واضحا إلى هذه الدرجة وبينا أيها الإخوة إلى هذا المستوى البعيد المتعلق لما نتناقض نحن في سلوكاتنا لما نصلي ورزني لما نتعبد ونعلم ونتعلم ونعطي فتاوى بالقتل والتكفير لا يطرف لنا جفن أحد عمال معاوية وعمال إيه ألمهم أحد عمال معاوية في ستة أشهر استنابه زياد ابن أبي أيها الأخوة قتل ثمانية آلاف قال له زياد زياد نفسه أحدثتكم بهذا أما خشيت يعني أن يكون بينهم إيه؟ رجل بريء قال لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت تفضل يا حبيبي قال له هذا رضي الله عنه وأرضاه ثبت أنه باع الخمر رضي الله عنه وأرضاه ثبت أنه ناكف رسول الله الرسول قال له إيه اسمح لأخيك الرسول قال له ناقله نخلة بنخلة بيعه لا أفعل لا أفعل لا أفعل يرد أمر رسول الله في وجهه صحابي جليل وإن قتل ثمية آلاف وإن قتل أمثالهم وإن باع الخمر وإن نكف الرسول حتى غضب الرسول وقال لغريمي افعل كذا وكذا رغما عنه وليخسى رضي الله عنه ورضى. كان عظيم الأمانة يقول ابن سيني عظيم الأمانة عظيم الأمانة. وفي ابن سيني وفي ابن سيني نصب خفي حتى تعلم الحقائق المرة فيه نصب خفي انحراف عن أهل بيت رسول الله شيء لا يصدق. فمن أين أتتنا أيها الإخوة هذه اللوثة؟ من أين جاء هذا الانحراف؟ أنا سأقول لكم من أين؟ من مثل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي بردتة ابن أبي موسى العشري رضي الله عن أبي موسى وقبح الله على برد ابنه. وهذا من رجال الجماعة أبو برد من رجال الجماعة قال قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدفع الله عز وجل يدفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا يقول له هذا في كاكه من النار شد مسلم مش عيشت مسلم موت مسلم ما في مشكلة ماذا فعلت ماذا أتيت خذ هذا ضعه في النار واتعل على الجنة شيء جميل جدا هذا ما شاء الله تبارك الله على هذا الدين من أين يا أبا بردة؟ لا أتهم أبا موسى أنا لا أشعر لكن أتهم ابنه أبا بردة من ريح يقول قطع الله لسانه فيها عدنان أبو بردة هذا من رجال الجماعة تعلمون من أبو بردة؟ اقرأوا ما ثبت عنه بشهادة زور من أبي بردة كتبها وباءت بها والعياذ بالله يمينه الخائنة ولسانه الدنس قتل حجر ابن عدي راهب أصحاب محمد كان يلقب براهب أصحاب رسول الله الذي غضب الصحابة الكبار لموته وفي رأسهم أم المؤمنين عائشة وبكتت معاوية كانت تبكته كلما رده قتلت حجراً تقول له وقال الحسن البصري أه و و و وقتله حجراً فيا ويلاً له, ويل له من حجر ويا ويلاً له من حجر ويا ويلاً له, ويل له من حجر وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن معاوية لما كان ينزع أه كان يهذي ويقول إن يومي من حجر لطويل ان يومي من حجر طويل قتل صبرا اخذوها كذا قطعوا راسه وذبحوه هكذا صحابي جليل الراهب اصحاب محمد قتل مع سبعه سابعهم ايها الاخوه عبد الرحمن بن حسان هذا العنزي دفنه زياد حيا حيا بامر معاويه وقال قال له والله لا اقتلنك قتله ما قتلها احد بعثه. وقال له اقتله قتله لم يقتل احد فدفنه حيا تاريخ هذا تاريخ ثابت للأسف الشديد. طيب ما الذي يحصل؟ لماذا؟ قال لك بشهادة أول من باء بإثمها وجر الناس عليها أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري كتب يقول أشهد لله تسمعون أن يقول شهادة لله أبو برده يشهد لله قال أشهد لله العظيم أن حجرا يعني حجر ابن عدي أن حجر ابن عدي قد نزع الطاعة وفارق الجماعة وسب امير المؤمن عن معاويه وفعل, وفعل وفعل وانه كفر كفره صلعاء واتى فحله شنعاء هذا هو الكفر تبعوا تعالوا ما هو الكفر انك انت لا تطيع الامراء الظلمه انك انت تنكر عليهم تلعن ايه من الله هذا كفر عند ابي بردى فتتابع الشهود الزور بعد ذلك على مثل شهاده ابي بردى وقتل هؤلاء الأماجد بشهادة أبي بردة والله قبلت حديثك يا أبا بردة صدقتك أنا لأن الجماعة رأوا لك لن أصدق هذا لن أقبله هذا الحديث كذب على رسول الله ذهب العلماء يتاولونه قرأت ما تاوله العلماء كلام طويل عريض حقيقة غير معقول وغير مفهوم كلام فارغ قال الله تعالى وكم اتخذنا كلامه ظهريا جعلناه كلاما مهجورا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يا جماعة بالله الذي لا إله لقد ركبنا ونركب سنة الذين كانوا من قبلنا صرنا كاليهود والنصارى اليهود والنصارى ماذا قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نحن نقول ما يدخل إلا مسلم وبس على طريقتنا قل كلمة الشهادة وخلاص موت عليها أنت في الجنة بإذن الله تعالى محرم عليك النار في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت محرم حرم الله عليه النار محرم ذهبوا وتأويلونها أيضا تأويلات يعني أقرب قليلا للحق وفي أربع تأويلات لا يفتسع المقام لذكرها أربع تأويلات لعياض وللحسن البصري وسعيد بن مسيب وتأويل رابع أيها الإخوة لم يُعز إلى قائل أربعة تأويل تأويلات لكن المقام يضيق عن ذكرها ما إلى حد ما يمكن أن يؤول بتكلُّف أما حديث يهودي فداءك هذا قربان لك طيب تضعه في جهنم وتذهب إلى الجنة نصراني تضعه في جهنم وتذهب إلى الجنة هذا تفكير كتابي تفكير إسرائيلي هذا وقالوا لن يدخوا الجنة إلا من كان هودا أو نصر تلك أمانيهم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن الآيات كما تعرفونها من سورة البقرة أليس كذلك؟ هذا هو القرآن ليس بأمانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به والنكر في سياق النفي ماذا؟ تعم أصبحت العامة تعرف هذه القواعد الأصولية النكر في سياق النفي عفوا في سياق الشرط هنا طبعا في سياق النفي تعم وهنا في سياق الشرط من يعمل سوءا يجز به ليس قتل سبعين ألفا ليس سبي المسلمات ليس, ليس ليس ليس أي سوء ستجزى به من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخرون الجنه ولا يظلمون نقيرا هذا القران ما اجمل هذا الدين ما احق هذه العداله واعدلها وابهاها واسناها والله العظيم وما اغرب هذا الكلام يهودي فداءكم من النار نصراني فداءكم من النار اذهب قفر الله لك هذا يرويه مسلم عن أبي برده ويروي مسلم في في الموضع ذاته ايها الاخوه ان ابي برده حدث بهذا الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه عمر صدم طبعا ايش الحديث هذا فعلا يهودي ونصارى قربان عننا يعني خش الجنه احنا هيك مباشره ما أسهل الجنة ما اذهبها النبي يقول سلعه الله غاليه لا لا لا لا رخيصه جدا جدا جدا والله من غير عمل فقط قول لا اله الا الله محمد رسول الله افعل ما تشاء قال اليهودي فكاكو من النار النصراني قربانك انتهى كل شيء فاستحلفه عمر ابن عبد العزيز بالله قال بالله الذي لا إله إلا هو أنت سمعت أباك يحدث بهذا حر رسول الله قال نعم حلف له ثلاث مرات أقوله عمر العزيز كان عليك يا رشدنا ولا أدري هل صدقه؟ يبدو أنه لم يصدقه والله أعلم كان عليك أن تتذكر ما فعل أبو بردة أبو برده الذي يقول لم أدخل على معاوية مرة وحجبني كيف يحجبك يا أبو برده وأنت الذي شهدت شهادة الزور وأنت ابن صحابي جليل على حوج ابن عدي وأصحابه فقتلوا أعطيته سكينا مرهفا قتل بها أصحاب رسول الله يا حبيبي كيف يحجبك؟ تعرفون أبو برده هذا؟ أيها الإخوة كان ياتيه قاتل عمار فيقول مرحبا بأخي قاتل عمار الذي قال فيه الرسول الحديث الصحيح قاتل عمار وسالبه في النار هو يقول له مرحبا بأخي وروي عنه أنه قال له مره ابشر بالجنة مناكلة رسول الله ومناقدرة رسول الله الرسول يقول قاتل عمار وسالبه في النار قال أنا أقول لك أبشر بالجنة أبو بردة صدقناك يا أبو بردة أنت قسيم الله في الجنة والنار ما شاء الله لورعك وتقواك يا رجلا من رجال الجماعة يا من أخرج له شيء كما يقال بالعمية يضع إيه المخ على الكف العق على الكف لأن كاد يصدق أيها الإخوة هذا يروي لنا هذا الحديث الإسرائيلي كونوا على يقين هذه إسرائيلية هذه مش محمديات انتبهوا هذه مش قرآنيات القرآن واضح جدا جدا ها وعند تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة والله لا أبوك ولا أمك ولا الرسول ولا أحد سيحمل عنك شيئا والله العظيم لا تحملنا وزرك وحدك برأسك فإياكم يا إخواني أنا أقول هذا لفائدتي على الأقل على حياتنا العقدية والمسلكية والله العظيم لا تغترن ولا تذهلن عن دينكم لا تغترن بالله تبارك وتعالى هذا تغرير وهذا تضليل سيقول لأحدكم ولكنني عام جاهلي هكذا علمونا أقول لك والله عندك عقل الله عز وجل سيقول لك لا لأحاكمنك بعقلك وفهمك فهمك الذي يستند إلى أصول واضحة في كتابي وليس لك حج عند الله مثل حديث الإمام علي عليه السلام في الأمير الذي أرسله الرسول في غزاة في سرية فقال لهم أو قدوا نار لا تعرفوا الحديث الصحيح ادخلوا فيها تردد الصحابة ندخل ندخل لم يدخلوا كانوا أذكيها وشكوه إلى الرسول فقال رسول الذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها النبي لم يقل اجتهدوا فأخطأوا أنا أمرتهم طاعة الأمير طاعة لي. طاعته من ضاعتي لم يقل هذا النبي فاجتهدوا المساكين ودخلوا النار النبي قال لا أقسم قال لبقوا فيها في نار جهنم أيضا تعرفوا لي بذا؟ لأنهم عطلوا عقولهم أي أنا أمرتك أن تطيع الأمير بس عليك أن تفهم وحدك أنه لا طاعة له إلا إيه؟ إلا في مرضات الله لا تدافع عنه لا تبرر لا تكذب على الناس لذلك في حديث ذكرنا مرات نتركه حديث ابن عبد رب الكعبة اه قال فان ابن عمك معاويه في صحيح مسلم يا امرنا ان نقتل انفسنا هل اسالتم المسلمين وان ناكل بيننا بالباطل اصرح عين في صحيح مسلم مش شيعيات وروافضيات وكتب تاريخ وأدب. في فسكت ساعة نكس ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله هذا الحق وإلا تدخل النار يا حبيبي تدخل النار في عقل هنا في فهم في تكله أنت كل يوم عليك ان تعود الى كتاب الله طيب الامام الحاكم في المستدرك على الصحيحين يروي وعن من عن ابي برده طبعا واضح ان العله اللعنه هنا هي مين ابو برده ابن ابي موسى الأشعري برضه في المستدرك عن ابي برده وعند احمد عن ابي برده وما تلاقيه عن ابي برده انتبهوا عن ابي برده عن ابي موسى قال صلى الله عليه وسلم تحشر هذه الامه يوم القيامه اصناف شوفوا الفائده ما شاء الله احنا نحشر ثلاثه اصناف صنف يدخلون الجنه بغير حساب وصنف يحاسبون حسابا يسيرا وصنف ياتون باعمال كل جبال والعياذ بالله ذنوبه جبال ذنوب هذا يفعل فيقول الله من هؤلاء وهو اعلم بهم هيك بيقول الراوي الذي كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو اعلم فيقولون يا رب هؤلاء عبيد من عبادك عبيد من عبادك لهم اخطاء هذه أخطاءهم ذنوبهم فيقول حطوها عنهم وضعوها على المشركين عفوا وضعوها على اليهود والنصارى حطوها عنهم وضعوها على اليهود والنصارى ثم يغفر لهم ويدخلهم الجنه برحمته ما شاء الله شيء جميل والله يعني انت يا مسلم بما أنك من أهل لا إله إلا الله لا تقلق اقتل أنا أقول لك إذني اسرق اعمل كل قبيحة كل فاخرة كل داهية ما لها من واهية أنت في الجنة يا من الصنف الأول يا من الصنف الثاني أسوأ الشيء أضعف الإيمان ما الصنف الثالث سيتحمل عنك هو نصراني قال أبو عبد الله الحاكم إثناده صحيح على شرطهما ولم يخرج ووافقه الذهبي في التلخيص قال على شرط الشيخ صحيح حديث صحيح الان ستقشعر جلود المسلمين من اين اتينا بهذه الاساطير بهذه الخرافات التي ما وضعت والله الا ليدفع بها في صدور اي الكتاب العزيز القرآن يقول ليس بامانيكم من يعمل سوءا ومن يعمل لا لا لا لا لا بامانينا في الجنه باذن الله تعالى الان المفاجاه من مصدر يهودي هذا اتىنا من اليهود يا اخواني من الاسرائيليات هناك شخصية أرجو أن تعودوا إلى كتب الرجال كتب التاريخ وتتوسع في قراءتها وهي شخصية أبي مسلم الجليلي أبو مسلم الجليلي من هو أبو مسلم الجليلي باختصار كلام كثير عنه يبدو أنه رجل معمر آه. الذي اعتمده الحافظ ابن عساكر أول ما ترجم له أنه أسلم في زمان معاوي بن أبي سفيان. والذي يقرأ كتب التاريخ وكتب تطور الأفكار يعلم انه ايه من الرجال يعني ايه الذين كان لهم وزن في البلاط المعاوي كان لهم وزن هذا الرجل يقال كان استاذا لكعب الاحبار تعرفون كعب كعب لم يدرك ايه معاويه في خلافته طبعا او في ملك العضود طبعا لانه توفي سنه 35 قبل عثمان بقليل قبل عثمان رضي الله عنه بقليل لكن هذا استاذه وهو الذي يحكي كعب انه كان يلوم عليه لإبطائه بالإسلام لماذا تبطئ؟ تذهب أسلم أسلم فهل أنت أسلم؟ هذا اسم أبو مسلم الجليلي كان يكنى كنيته الحقيقية أبو السموء اليهودي يهودي اختلف فيه هل هو من اليمن؟ والصحيح انه من بلاد الشام من الجليل جبل الجليل يهودي هذا ايها الاخوه يروي عنه بعض من اغتر به وهم كثيرون اغتروا بهذا الرجل واجعلوه مصدر للعلم وتحول علمه بقدرة قادر بقدرة بني أمية إلى حديث نبوي تتسدل إلى الصحاح إلى مسلم والمستدرك ويصححه أي أبو عبد الله الحاكم والذهبي وغير هؤلاء وأحكية الفكاك والفداء قيل له قيل له لما إيه إسلمت ولما تأخرت في الإسلام قال إني أجد في الكتاب العتيق قال في التوراة الغير محرف يعني التوراة الأصلية وطبعا من أحال على غائب لا ينتصف منه التوراة ترجمة في القرن الرابع هما أدرانة وهذه التوراة الآن ما فيها كان الفرق هذا أن هذه الأمة يعني المحمدية أه؟ تصنف يوم القيامة ثلاثة أصناف اسمه أه. تجدون هذا في ترجمة أبي مسلم الجليلي أبي السموءل هذا في الإصابة للحافظ بن حجر وفي ترجمته في تاريخ دمشق وفي سائر إيه؟ الكتب التي عنيت إيه بترجمة هؤلاء قال أجد في الكتاب العتيق أن هذه الأمة المحمدية المرحومة اللهم ارحمنا برحمتك يا رب ولا تضلنا بعد إذ هديتنا تضليل يا جماعة تضليل قلب العقيدة تصنف ثلاثة اصناف صنف يدخلون الجنة بغير حساب وصنف يحاسبون حسابا ياسيرة وصنف يأتون بأمثال الجبال من الذنوب فيحطها الله عنهم وتوضع على المشركين طبعاً كبر عليه وهو يهود يقول إيش؟ على اليهود والنصارى ما بهمون عليه لكن تحولت عند المسلمين هذه إلى إيش؟ إلى اليهود والنصارى نفس السياق نفس الترتيب نفس التصنيف الثلاثي نفس التصنيف الثلاثي هكذا يا أبا مسلم الجليلي هي الجنة رخيصة؟ إلى هذا الحد الجنة رخيصة؟ قال لك وأرخص من هيك كمان فيروي عنه الإمام البغوي أنه سؤل من سألو؟ أبو مسلم الخولاني للأسف هذا الرجل الزاد العابد الدرويش وهذه مشكة المسلمين في زهاد وعباد لكن ما في وعي سياسي وما في وعي عقدي سليم حقيقي إيه إذا تعلق الأمر بكثرة الصلاة بالبكاء بالسبحة تدور باستمرار نقرأ القرآن أهل وسهلا آه أن نقول المنكر منكر المعروف معروف أن نغامر بقطع أرزاقنا أو بقطع عناخنا لا لا هذا أصعب شيء لازم الورع البارد الورع السهل الورع غير المكلف و... وراء مجاني وراء مجاني في أشياء فقال له أبو مسلم الخولاني يا ابا مسلم الجليل يا ابا مسلم ما ادنى ما يدخل الرجل الجنه بدي اقل شيء ارخص شيء انتبهوا هنا اكتسون ها عرض للجنه ارخص شيء هذا السؤال شوف الحمقات النبي يقول سلعة الله غاليه ان الله اشترى من المؤمنين ايش انفسهم واموالهم بان لهم الجنه إيه. تقدم مالك ونفسك روحك يا حبيبي الجنة هذه غالية مش لعبه هذه قضية الحياة في الزنا والسرقة والشدود والنصب والهتك وتقول لي هدخوا للجنة صدقنا صدقنا الكلام هذا أمن غير حساب هدخوا للجنة هكذا في الأخير يهود ونصراني هيتحمل عنك انتهينا ما كله زي بعضهم نحصل بعضهم ماذيش مش هدخوش النار حرم الله بدنه على النار حرم الله على النار فقال له ايه أدنى ما يتخرجوا إني لا في الكتاب الأول ما كله إيه حلا إيه على التوراة التوراة بتقول والتوراة بتعيد هانشوف التوراة قالت إني لا في الكتاب الأول أن الرجل ليلبس لباساً سمبولانياً بثلاث دراهم في التوراة فعلت موسى فعلًا في شيء اسمه لباس سمبولاني هذا طبعًا النصب يبدو أنها إلى مكان يصنع فيه هذا اللباس آه قال لباس سمبولاني وبثلاث دراهم يعني باثنين ما ينفعش ثلاثين ما ينفعش شوف النصب والدجل لكن هؤلاء استخفوا عقول المسلمين من لبسه أه؟ أن الرجل لا يلبس لباسا سنبلانيا بثلاثة دراهم فيقول الحمد لله الحمد لله فتجب له الجنة ما شاء الله طيب وإذا ليس سنبلاني في الناوي مثلا لوندني طبعا أكيد أكثر بخش الجنة ركض لأنه ليس سنبلاني هذا ومش بثلاث دراهم ثلاثمئة درهم الحمد لله على نعمة الله أه. تخيل وإني لأجده في الكتاب الأول أن الرجل لا يأتي أهله فيقرب إليه طعامه خبز وزيت فيقول الحمد لله فتجب له الجنة فتجب له الجنة إلى غير ذلك من هذه الأنماط السخيفة ما هذا هؤلاء أرادوا إخواني وأخواتي واحذقوا هذا جيدا أن يفهمون أن الجنة سهلة جدا أن الجنة مضمونة لنا تعرفون ما النتيجة الإرجاء عقيدة الإرجاء تسمعون بها أكيد عقيدة المرجاء ما هي عقيدة المرجأة والارجاء التي حاصلها إخواني وأخواتي لا يضر مع الإيمان معصية فقط أنت تكون إي من أهل لا إله إلا الله افعل ما تشاء احتقب ما تريد أنت من أهل جنة محرم على النار بإذن الله تعالى يا ما شاء الله لذلك ساء حال هذه الأمة وانحط وضعها كما أقول لكم وتناقضت في سلوكها وعقائدها كيف عقيدتك كذا كيف كتابك يقول كذا وانت تفعل هذا لا لانه علم من امثال إيه؟ الوعاظ ايها الاخوه علماء المنابر الناس يظنون كل من ايه من امتطى صهوة منبر انه عالم يحقه الكلام في دين الله الحين يكون مصيبه قنبله شطريه يدمر كل شيء بامثال هذه الموضوعات والسخافات والاسرائيليات يا اخواني بامثال هذه الإسرائيليات كيف يتفق كيف يمكن ان اؤمن أن صحابياً مجاهداً دخل النار في شم وبعدين في المقابل بالإزاء أؤمن لا افعل ما تشاء محرّم بدنك على النار شرط أنك أنت تقول إيه؟ لا إله أخر شيء قبل ما تموت قبل ما تموت لا إله إلا الله تضيق الوقت أيها الأخوة في كتاب الله اسمعوا آية غريبة جداً جداً آية هناك آية واحدة أو آياتان بالحريل أنه تتعلق بفرعون لعنة الله عليه تتحدث عن الثوبة تتحدث عن التوبة عند الموت؟ قال لي لا لا مش مش مهم. وقبل أن تتلو الآية، إحنا لدينا في جعبتنا أحاديث كثيرة، حديث عبد الله بن عمر وأمثاله. ها إيش هو؟ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. انتهينا. فهمناه فهمتوب؟ وتفهم هذا الحديث؟ وتعتقد بظاهره؟ وانت فاهم أعماقه؟ إن صح الحديث أصلاً، حسنه هو الألباني، أخرج وأحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني. وهو معمول به عند الأمة تقريباً للأسف الشديد معمول به الله يخبر التوبة ما لم يغرغر يعني ما, ما لم يغرغر بنفسه النفس الروح صر هنا أما قبل هيك الروح وصل هنا وتحاسس ما فيش مشكلة لا بس لما لا هنا خلاص توب إن شاء الله كل شيء مقبول بإذن الله في حديث أبي ذر ما لم يقع الحجاب ما هو قولها رسول الله قال أن تخرج النفس وهي مشركة مدام ما هو قعد الحجاب التوبة مقبولة عجيب طيب هنشوف قال الله تعالى سيب نعدم من ترمذي وأحمد وفلان وحسنه هو الله الحمد لله الحمد لله وإنا له لحافظون يا الله أقسم بالله أعظم نعمه علينا بعد الإيمان محفوظية الكتاب بالله لو هذا الكتاب غير محفوظ أقسم بالله لأصبحنا أسوأ أم ربما على وجه الأرض وبسم الدين هذا الدين حرف من عند آخره كان لكن الحمد لله قرآن يا حبيبي الدين كله بالقرآن الكريم يهدي هي اقوى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وبعدين قال إيش؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الله أكبر قرآن نعم قرآن في سورة النساء يا أخي هذا في أوائلها يقشعر البدن والله العظيم يا إخواني كأنه فعلاً احاديث موضوعة بنية مع سبق الإصرار والترصد لتفريغ القرآن من ماذا؟ من معانيه، من مضموناته، من مشمولاته، من معتقداته تفريغ الله يقول بشكل واضح بين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ما قالش غرغر قال إني تبت الآن قال لا ليست له توبة وللذين يموتون وهم كفار قال لا ليس لهم توبة وإلا فرعون تاب قبل أن يغرغر قال حتى إذا أدركه الغرق أدرك أنه غرق لا محالة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي امرت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قبل الله توبته أسعده بالجنة كما زعم ابن عربي الصوفي كذب أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين لا قال له هو لا تحين توبة قال له ولا تحين تندم ما في توبة ما معنى قال أنا وقد عصيت قبله حتى تفقه كتاب ربكم إخواني وخواتي الله يقول انتبهوا بشكل واضح التوبة التي اعتبرها التوبة التي أقبلها التوبة يعقبها عمل وتصحح عملا من الصعب أيها الإخوة إحصاء الآيات التي دائما تقرن وتشرط التوبة بماذا؟ بالاهتداء وعمل الصالحات فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله. فان تابوا واقاموا الصلاه تابوا بعدها عمل عمل صالح تكفر به عما مضى صحيح ها؟, ها هناك حاله استثنائيه واحده واحد كافر مش مسلم كافر ملحد شيوعي لم يهتد الى الحق وقبل موته ولو بدقائق اهتدى آخر اخر حجه أوه هذا الدين حق اشهد الا مثل يهودي شاب صغير الذي ايه أسلم عليه، هذا يدخل الجنة إن شاء الله لأن الله يعلم أنه لو عاش سيعقبه ماذا؟ عمل لذلك الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة النساء اتى به بأحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلات ثم قال ماذا؟ بمعنى الكلام، قال جملة هذه الأحاديث تدل على أن التوبة التي يتقبلها الله توبة من يرجو الحياة افهموا، حتى ابن كثير هنا نطق بالحق، قال مش الذي يأس من الحياة ويعلم أنه يموت الآن قال لا توبة من يرجو الحياة أما من يأس منها فهذا الذي قال الله فيه وليست التوبة للذين الآية هذا فهم سليم نصادق عليه أما الفهم الذي قر في أذهاننا كأمة والله علمناه ونحن صغار أيها الإخوة علمناه صغاراً هذا ما لم يغرغر خلاص والله إن شاء الله يقبر التوبة من قال هذا؟ وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوبر الله عل الحسنات يبادل الله وكان غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تاب آيات بالعشرات لولا ضيق المقام لتلون منها إيه نمطا أيها الإخوة كافيا لكن تعلمون عودوا إلى المعج المفارس اللهم الذي لاحظ القرآن الكريم يعود إلى مادة إيه توبة. في المعجم المفهرس ايات بالعشرات دائما تعقب التوبه فيها ماذا بالهدايه بعمل الصالحات الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين في اخر النساء القران طافح اذن فهمتم ما هي التوبه التوبه التي يتوبها من يرجو الحياه ويرجى أن يعقبها بعمل صالح يكفر به عن ماذا؟ عن سيء ما أسلف من أعمال ليس كما أفهمون أن تبقى تحط في حبل معصية إلى ما قبل الغرغرة فتعلن التوبة والشهادة وانتهى أمركم إن شاء الله على خير هذا باطل، هذا تزوير لديننا ومن هنا عجت حياتنا كما قلت لكم بالمتناقضات عجت حياتنا بالمتناقضات الناس تستطيع أن تفهم كيف يمكن لعامي أن يصلي ويفعل الكبائر لكن كيف يمكن لشيخ؟ كيف يمكن لعالم؟ كيف يمكن لداعية أن يصلي ويعلم ويؤم الناس ويحتقب كبائر؟ ومن أكبر الكبائر أيها الأخوة النصب بغض أهل البيت مولاة الظلم والعياذ بالله من الحكام اليوم الحكام الظلمة يواليهم ويبرر لهم ويدفع عنهم حتى آخر رمق كما قلت لكم هذا الورع البارد هذا هو الورع البارد ابن رجل الحنبلي قال قال التدقيق والتنقير أيها الإخوة في دقائق الشبهات يليق بمن هذا؟ يليق بمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله في التقوى أما من كان على غير هذا الوصف هذا لا يقبل من أنه يبدأ يتورع ويتنزه عن صغائر الذنوب وبعض الشبهات انتبهوا هذه فائدة عظيمة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى قال عز من قائل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ايش بصير نكفر عنكم سيئاتكم لا تعمل لي فيها ورع ولا تعمل لي فيها صوف يزاهد ابدا انت فقط تجنب الكبائر بعون الله الصغائر تكفر من عندي فضل الله تبارك وتعالى العكس هو الذي يحصل عند كثير من الناس ماذا يفعل يقع في الكبائر بل هو غارق فيها حتى الاذان وياتي يتورع إيه؟ عن شغلات بسيطه تافهه جدا جدا خيب ايش الورع البارد هذا الورع السهل يا جماعه هكذا والعكس صحيح ماذا يفعل يفعل صلاه وصوم حج عمره وهو عالم الان نتحدث عن عالم وامام وشيخ لكن يسكت عن حاكم يقتل شعبه يسرق شعبه يهيل الامه يسكت عنه بل يمدحه ويشهد فيه شهادات لله تبارك وتعالى ورع كاذب هذا ودين مغشوش ومدغول ومدخول لا يشوق إلا على الحمق الذين إيه تخرجوا من تحت أيديكم والله العظيم ربيتمهم على أيديكم أفسدتوا عقائدهم وفطرهم وعقولهم فأصبحوا تاهيئين مثلهم مثل هؤلاء الذين علموهم والعياذ بالله هؤلاء اتعس من هؤلاء وهؤلاء أخيب من أولئك هكذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله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 فقدم له اناء فيه ماء مفضض الاناء مفضض يعني فيه شيء من فضه والنبي طبعا نهى ايش عن الاكل والشرب في اوان الذهب والفضه فقال لا لا اشرب فتعجب العلماء وتعجب الرواة وتعجب الحاضرون وقالوا اي يد كفتا اه اي يد كفتا يقتل عمار ابن ياسر ويتورع عن شرب الماء في اناء مفضّد اشرب في زفت على راسك أه؟ اشرب في ذهب في فضه ولكن أك... تقتل عمارا فهذا الورع، الورع الفاسد، الورع الكذب ورع النفاق والعياذ بالله لذلك في صحيح البخاري عن ابن أبي نعيم حين أتى أحدهم يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج عن دم البعوض للمحرم إيه بصير مشخة كبيرة لعيني ودم بعوضة على المحرم؟ قال له من أين أنت؟ قال له من العراق قال تعالوا ابن عمر شوف تعالوا شوف المصيبة بمن ابتلاني قال تعالوا فانظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله قتلوا ابن رسول الله وقال وسمعت الرسول يقول هما ريحانتين من الدنيا قتلوا ريحانتين رسول الله لكن أنا عشان عشان قلبي يرتاح آه كلام أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه عن أبي زائدا وإيش الكلام كمان في نواصب الشام وجيوش الشام التي قتلت الحسين انتبهوا ها ها لازم يتكلم عن كل عن كل من أجرم لذلك الورع لا يقبل إلا ممن استقامت أحواله وتشابهت أعماله كما قال ابن رجب في التقوى سوى الإمام أحمد عن رجل يشتري البقل ضمة البقل لا الخضر آه ولكنه يشتري الخوصة إيش يشتري الخوصة الخوص الذي تربط به ضمة البقل طبعا هذا إيه تزن براعيك أحيانا الباع براعيك فبخذها يعني فبصير جا. ها لا وراء عنق لا إلا مع الخوصة بدأ قال ما هذه المسائل أحمد إيش الورح هذا العجيب هذا ما هذه المسائل فقال إبراهيم ابن أبي نعيم قال إبراهيم نعم إن كان من إبراهيم فنعم هذا يشبه ذاك لانه هذا معروف عنده رتبه عاليه في التقوى هذا نقبل منه ان يدقق في الاشياء هذه سال أحدهم سفيان الثوري حدثني عن فضيله الصلاة في الصف الاول وهو يعلم انه ياكل من شبهات ربما من حرام قال له انظر ماذا تدخل جوفك ثم لا تبالي لو صليت في الصف الاخير اللهم إنا نستهديك بهداك اللهم اهدنا الى ارشد امورنا وافتعنا بالحق وانت خير الفاتحين واهدنا لما اختلف فيهم الحق باذنك انك تهدي من تشاؤل صلاه مستقيم واقم الصلاه